بربهم بما فسوف عليهم فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا لَقَدْ نَسَتْهُمْ رَحْمَتَنا فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويقدر إن في ذلك لآيات القوم يؤمنون فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبًا لّتُرْبُوا فِيهِ أَمْوَالَ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ زکاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ويفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون تلس بو چی بین دین مو کلوکینشن چلنی الله کوؤ مدن يصدعون فَكَفَى وَفَعَ عَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يُمَهِّدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ قِبَلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ لِتَزِيَهَ رِيَاحٌ مُبَكِّرَاتٌ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نفو المؤمنين الله الذي يوسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يتاء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 وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَبْدِسِ فَأَوْفُوا لِأَسْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي عن ان تسمع الا من يومن پہ فهم مسلمون